بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين أما بعد برمسكين نكا سينا رسول ربي كيستي أكاتا وحين اكي رسول ربي تبو جالك بيولا اللي رسولي قافا قبقا أفرطانا فأنتي نبي يمّا إسان الرامل أتو يلقب متدورين نبي يمّا إسان تلكو إيقال سنكيسة منامان وانقققاري أرغو غار حراعي يوقان غدا حراعي جنامت أدبانيك نتفكرو أغافي مويني يرو إسان كرادي ما السلام إسان غافة نور الملائكة أرجو كرنين إحسان جل كبي. يروى وحي إحسان تبو جل كبي. إحسان نما وقع أفرط معه. وحي إحسان تبو جل كبي. سورة على كيتي. حال إحسان جدة جرانين سورة على كي إحسان تبو. أول القرآن الرّوان رسول ربي رتبه ايه, ايه, ايه سورة عالقي تنه ولماعني كنا نرتب من نجرا بودة بودخنا وحي رسول ربي تنه عدان شته سوران سورة عالقي بوتة بودة ويا مراسر اتبودة دي بي اتنه إسان رتبه جلقبه سورة مدة سرين جلقبه خلمتا Sura ergawahin kite voda bodaan ishainen rastibuute. Tam yujudan suuraa, mudda kiriijä syvää. Iyamsi ishainen garaa, islamun maana mayaaman, jiru ishainen kysyhti bakkalamaati kodamati. Taikkaa, makkattina mayaamaat suramio taatu. Talammataa, iyamsa, iyamsa madinaati yaman. ثمن مكتيا من سونو بكلمة كودمتي سكا تلويسا دانغ كتباتني تكتبني نما يا يوتاتو ثاتو تلمتها تلفودني إفباسني نما يا من تاج دعو مكا يوكان يام س مكتي نما يا من نما يا من سن رايو جل رسول ربي صلى الله عليه وسلم ذر ربي إسانيك لأي سانما يامني ور من إساني إسانيك أمني عد من إساني خديجة في جل دبرات إسي علي فا زيج بن حارسة ربي سرها جالة أقننتي إسانيك أمني ودخنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم ذا دي بيانينا موتابيرو ليس جل جلقبا نمي اتأمنا قفا منا اتسانيتين على بياني ذاتو لافقنا ابي بكر السديق اتسانيف امانيه نمني رسول ربي ليس على لقهي جنان والاقي سيسل رسول ربي اتنما يا مخانا نمو قد قبطيتم ولد تحاسه جلقبه وروني هيجيلين همان قبني في مساكيني سلامما سينودان رب إيسان غم مجيزي سلامما توندرق منجج وره هيجيلين وروا انقب ودو إيسان أكاسب تجرنو وقانس ديه إردبرت روي سارا قدو إيسان ما يامن نموني مراسني إيساني ور ما تدريتهم صحابہ اسانی کےسا ھالا کنا رسول ربی نمیا موڑا ترن گند مکہ کیسےتی پری سنیتنی اتی بود القودنی وقاس دیرغوتنی القودنی تنی نمدگی تسنی درے بیانے سبب إساكس ربي توجوه وآنا إسان الرد بمسك آية ما يجدتو فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين قلفوا ليهم وإتئم رمت مشركتو ترى قرقلي وانسان جران إران لقفتني جج عبوته حيث كان رسول ربي إفباسني نمتهم جلقبن. رسول ربي جارس فاقوبات والبياني نمت للبن دعوة إساني والفولاني إفباساني نمت جيسا أن إرقما رسول ربي تي ربي تي ربي تي ينا إرقى جتشا إفباسان عالمهم داف ربي نئرقى جلاني إكتهمان ويتقنا لقيت دي بفتيف قبسيتي يوكاني من قدو قبسيتي أبيرا إساني أبي طالب التئرقيته محمد النر رادور وانهار وفديتني ات أمت يا ماجراء نر رادور نر رادابي حراسة وإساك نجد مدان أبيرا إساني تئرقيته يالين قريش يكون هم تقبوا من قدمت محمدين محمد إلماء أبلسة كيتي كانت أور جيكي كانت كيساتي بودكنا وليد من المغيراء نمجرمو اتئر جدي اك رسول ربي وانتو تعدادا اتفدي دعوة كانر رسول ربي صلى الله عليه وسلم وليدي من المغيراء رسول ربي صلى الله عليه وسلم برتائثي ها ثوقي ما ولي من جديس رسول ربي قران ارتق قراءه وليدي هنرد وليدت ذبين قنين الاغهمه الاغهمه قيما الاغهمه قلبي اسا حرقف وليد قرشي يرو ديو فل اسجج جرمي نسحاء قريشي و محمدين كن وانغارين افيجل دي ماجلين يوكا ريسا واني اتيامو كان اذا ايسا مغلين ها عربا يا اما توجلين قريشي هذا اساكا نندي اتشيبو دا وليدين وساوستي ما اقنا تات ماججيرم جتي جلسين تي وان اني يادسن راقر قلتتي اكا اني رسول ربي وان بدال ان هي مقود رسول السحري حجة ساحرة فاجة تسيفت درسي تينا تدفت الرتي اكاة وليد ربي كينا اكتئر ربسي ولنبرن درسي تينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته